كسرتم جند الكفر يا شباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب جند الكفر يا شباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره معينكم الله يا اعوان المسلمين عينكم قاهو يا اهلنا المسلمين قلوبنا معكم يا أصحاب الإمارة قلوبنا معكم يا اصحاب الاماره كسرتم جند الكفر يا شباب الاماره هزمتم الاحزاب يا أحباب الاماره هزمتم يا احباب الاماره يا ربي ارفع رايات الاماره في الوطن يا ربي ارفع رايات في الوطن واجعل فوق بلادنا ركاب الإمارة واجعل فوق بلادنا ركاب الاماره كسرتم جند الكفر يا شباب الاماره حسبتم الاحزاب يا احباب الاماره عزمت الأحزاب يا أحباب الإمارة مقامك سعيد يا أمير المؤمنين مقامك سعيد يا امير المؤمنين اسست وفتحت لنا باب الاماره اسست وفتحت لنا باب الاماره كسرت جند الكفر يا شباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره اظهرت لاعداء الله قوه الايمان اظهرت لاعداء الله قوه الايمان على الوعد يا جناب الاماره اوفيت على الوعد يا كساهمتم جندل الكفر يا شباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره, يا أحباب الإمارة. نصرت المظلومين وارحف دين الله نصرت المظلومين وارحف تحت الشياطين يا شهاب الاماره ميت شياطين يا شهاب الاماره كسرتم جند الكفر يا شباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره مولانا لا تأخذ هذا الانعام من نظام مولانا لا تاخذ هذا الانعام من نظام لا تذهب عن رؤوسنا سحاب الاماره لا تذهب عن رؤوسنا سحاب الاماره جند الكفر يا شباب الاماره هزمتم الاحزاب يا احباب الاماره هزمتم